كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم ويلي يوم إذن للمكذبين لِلْمُكَذِّبِينَ لِلْمُكَذِّبِينَ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ الَّذِينَ يكذبون، الذين يكذبون، الذين يكذبون، في يوم الدين، في يوم الدين، في الذين يكذبون بيوم الدين، اللذين يكذبون بيوم الدين، اللذين يكذبون بيوم الدين، اللذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به وما يكذب به وما يكذب به وما يكذب به, <وما يكذب به> وَمَا يَجْنُبُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْكُفْرِ إِلَّا كُفْرٌ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِلَّا كُفْرٌ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِلَّا كُفْرٌ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِلَّا كُفْرٌ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إلا كل معدد أثيم وما يكذب به إلا كل معدد أثيم وما يكذب به إلا كل معدد أثيم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إذا تطلع, إذا تطلع عليه إذا تطلع عليه إذا تطلع عليه إذا تطلع عليه إذا تطلع عليه آياتنا قالت آياتنا آيَاتُنَا الْقُرْآنَ آيَاتُنَا الْقُرْآنَ آيَاتُنَا الْقُرْآنَ أَأَنْتَ الْأَوَّلِينَ أَأَنْتَ الْأَوَّلِينَ أَأَنْتَ الْأَوَّلِينَ, أساطير الأولين انثائر الاولين انثائر الاولين اذا اتلى عليه اياتنا قال انثائر الاولين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تُصْلَعَ عليه آياتنا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ إِذَا تُصْلَعَ عليه آياتنا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ كَلَّا بَلْ كلا بل كلا بل كلا بل وانا على قلوبهم وانا على قلوبهم Må kanu jaksibun, må kanu jaksibun, må kanu jaksibun, må kanu jaksibun, må kanu jaksibun. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل غنى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل غنى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل بلقان على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم كلا إنهم كلا إنهم كلا, إنهم كلا لا إنهم عرضهم عرضهم عرضهم عرضهم عرضهم عرض يومئذ لا محجوبون يومئذ لا محجوبون يوم إذ اللَّهُ يُجُوبُنَ، يوم إذ, يوم إذ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَضْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ كلا إنهم عرضهم يومئذ لا محجوبون كلا إنهم عرضهم يومئذ لا محجوبون كلا إنهم عرضهم يوم إذ اللَّهُ مَحْجُوبٌ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَبْهِمْ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ مَحْجُوبٌ كِتَابٌ مَقْوُومٌ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كلا بلقان على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون